أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين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 Hakika wa Islam wa, na wa, wa na wa Islam na wa, wa umeni na wa umeni na watif wa na, na watif wa, na wa na, wake, na wasema uqeli wa naume, na wa na, wake, na wa nasubiri na wa na, na wanyenyekew wa naume, na wa na, na watwa ucsada kwa na wa na, wake, na wa nafunga na wa naake, na ojihifadi na trupuza na wa na Na namtukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wa wanaume na wanawake. Mwenyezi Mungu ameuandalia msamaha na ujira mkubwa. Imeletwa kwako na uongofu.com